بامر الله نأتمر بدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرى جسم بها البصر فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت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 لدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر كتاب الله شمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عز نمتدات فكيف تحدها الأطر كتاب الله شمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عز نمتدات فكيف تحدها الأطر فباقية وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر فباقية وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر